اصدقاء المستمعين من اعمال محمد فوزي الجميلة جدا عمل اسمه شحات الغرم محمد فوزي مهما قلنا انه سابق عصره مش هنعرف فعلا يعني مش هنعرف نقول سابق نغرق كلنا في الحتة دي نقول باربعين خمسين سنة نقول بمئة سنة في بعض الحاجات حقيقة سابق وحقيقة مستشرف جدا وبصص قدام جدا جدا اه لدرجة خليته يبقى عايش دلوقتي ما بيننا وكأنما الحنو بتنزل جديدة على ودننا وكأنما بنسمعها الأول مرة دلوقتي ما كانش فوز سابق عصره في الجملة في قصرها وكسفتها وشاعريتها بس الحقيقة لا ولا ولا حتى ممكن دراميتها كمان لا كان سابق في خف دمه خف دم الجملة خف الدم طريقة التفكير معاه في, في اللي حنسمعه دلوقتي معاه في شحات الغرام معاه اي اي اي أطرة الندى الكروان البولبل كل حد يلاقي صوت بيحب ويقول معاه ليلى مراد ومعاه بمنتهى خفة الدم وكتف الكتف وند وسابقة في خفة الدم وفي الحلاوة الصوتية بتاعة ربنا كل ما تصور ان الكمانجا ممكن تتكلم ألاقي ده ممكن يكون آآ آآ صوت ليلة مرادة. لا صوت الكمانجة دي ممكن يكون صوت ليلة مراد حاجة سبحان الله العظيم ما تعرفش النشاز وما تعرفش الوحاشة ربنا خلقها كده يعني يعني خلقة ربنا آآ آآ التقطعات ما بينه وما بينها تقطعات جميلة مدروسة بعناية حبكة موسيقية مع مولة وفاكرين اسرة لله لله تان تا تا تا تا ده شكل سيمتري شكل متساوي الأضلاع شكل ما هوش معمول بعبط ولا بسزاجة معمول بتفكير وبوعي وبدراية من أهم الحاجات اللي نفسي نلاحظها في شحات الغرام يا جماعة المقدمة الموسيقية دي المقام مقام السيكة لما بيغير المقام بيغيرهم من المقدمة الموسيقية نفسها بيلعب في حرف واحد صعودا أو هبوطا أو في أكتر من حرف صعودا أو هبوطا لكن بيحط نفس المقدمة الموسيقية وده بقى حرفانة محمد فوزي وحلاوة محمد فوزي هتلاحظوا ده في الكوبلي بتاع يظهر صحيح اللي لما بيتحول إلى مقام الهوند التحويلة صغيرة زي شكة الدبوس ما تتلاحظ يعني تتسمع بس قلبها يتخذوا خلاص ما تعرفش ايه اللي جرى بالزبط اللي جرى كله ان فوزي حرك المسألة صعودا او هبوطا الشعر اللي كتب كلمات هذه القناة شاعر قوي صمع جدا صمعته قوية ودمه خفيف ولماح استاد الموقف من الفيلم وطبقه واستعمل حاجات من الفاظ الشحاتة يعني عارفين لله واسرح وروح ومحسنين وحاجات بالشكل ده وده ما بيجيش اعتباطا اعتقادي انه هنا الشاعر المرحوم استاذ بديع خيري الحقيقة الشريط معليهوش اسم المؤلف ودي بقابلها كتير فاعذروني برضو يا ريت اللي يعرف يقولي مع شحات الغرام ومحمد فوزي وليلة مراد ساحات ومد ايديه وكسر خطره حرام. فحدا كل هواهن اليه طالب تحنه عليه محسنني. الذي سما حسن وتنفي مي يا لله لله الله الله وانا قلت لله لله لله لله لله لله لله ايه خلق الله ضيف الجمال مكروم هو احنا ضيطنا ما تردنيش محروم ايه كل ده ايه كل ده بين أهالي السماع هو كده هو كده ايه شحدينا من إيه أنا قلبي رأي مؤثر صوتك في صوتك أكبت على المسكين لو تسادي شيء في أديك ما بقتش شقول الله يحن إلا النس تسمي بكل في الحب جن من صدقة وترضيني قليلة على ما قسم وخالق خدها يا خد عادي وينك نديا ولسا روح محبينك الله يزيد حسنك ما زنت الجناين والبسدين ولا يغلهم لك يا كريم ما من وردي ابدا ولا يسمين ولا كل تعش الهام الديني الديني ما عاد الديني ما عاد لله والذكرة خمسة عمام منقدم شئ بأداء يلقوا كله على الله كله كله على الله يقال Still gonna be a little bit of a little bit of a little